بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مدّناها وأنقينا فيها رواش وأنبتنا فيها من كل زوج بيض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 غبطا اكف بصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل جفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله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 يقولون من مزيد وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد في هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن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 اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحرق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير هوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد